وَتَنزُلُ فَإِنَّ وَالرِّيحُ مُنْزَلِقَةٌ فَتُصِيبُ مِنْ z so واتقون يا أولي الألباب بسم الله الرحيم من خير الزاد تكون. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً منه فَانْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا إِنْ كُنْهُ كَمَّا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّارِّينَ إذا قضيت مناسككم فكروا الله فكروا فَمِنَ <تصفيق> النَّاسِ <تصفيق> One نَوْسِبُ مِنْ مَنْ كَسَمُ الله والله سريع الحساب صدقا